بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والذ خزف فجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نُقِرَ قور فذلك يومئذ يوم إذين يوم جن سير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت واحدة وجعلت له ما ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهكه صعودا إنه فكر وقدر فقتل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 لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَغْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يُطَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَعَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ كَذَلِكَ يُظْلِمُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر 128. كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى القبر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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نق من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَأَلَّنَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَأْفَرَةٌ 114. فرت من قسورة 115. بل يريد كل امرئ منهم أن يتي صحفا منشرة 116. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة